قوم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه لفتدوا به من سوء العذاب يوم ال وَبَدَى لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَى لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا حَقَّ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا كُشِفَ عَنْهُ نِعْمَةٌ مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ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 سيصيبهم سيئات ما كسبوا وماهم بمعجزين، وَلَمْ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُقُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ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 أسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم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 الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل لَهُ مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُنِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنْ نَعْمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقًّا قَدْرَهُ وَالْأَمْرُ جَمِيعًا قبضته يوم القيامة والسماوات مطريات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون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 Ve ışrak ettiğe arzu binur Rabbı'na ve muzg bil لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وَمَا عَمِلْتَ لَهُ مِنْ خَيْرٍ فَيَجْزِيكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زمرا حَتَّى وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم فبيئس مث والمتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاء سلام عليكم طيبتم فدخلوها خالدين لقد الحمد لله الذي صدقنا وعده وأرثنا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 بالعالمين بسم الله الرحمن الرحيم حميد تنزل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل توب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم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 كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار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 Rubbana ve serte kıl şeyi rıhmet ve ilme fayr lilazdin tabu Robbana ve edeqler jannat edeninlâtı vâgettehum ve man celp min abâihim ve azvajihim ve zuriyatim. İnneka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 الذين كفروا ينادون لما قت الله أكبر مما قتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمت تنثنتين وأحيت نثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعى الله أحده كفرتم. وَإِنْ مُشْرَكٌ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وما يتذكر إلا من ينيب فدعوا الله نخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي من أمره على من يشاء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 يَوْمَئِذٍ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ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 وَلَ قَد أَرسَلنَّ مُسَ بِ آيَتَِ وَسُقونُّبِ إِلَثِ الرونَ وَهَمَانَ وَقرونَ فَقلُ سَحِرٌ كَذََّ فَلَمَّ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 قَتَلَ مُوسَى وَيَدْعُو رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي أَعُوذُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه يقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه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 يا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلْمُظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُلِيكُمْ إِلَّا مَا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 دا اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كَذَلِكَ يظن الله من هو مسرفن ارتاب الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم Kabr ma qada Allah ve qada lüzzin âmanu. Kzâlik yutbâ Allahu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 ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَيَا قَوْمِ مَا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 في الدنيا ولا في الآخرة وأن مرد ما إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وَاُنْفِضْ مَا امْدِي إِلَى اللّٰه إِنَّ اللّٰه بَصِيرٌ بِالْعِبَاد فَوَقَاهُ اللّٰهُ سيئات ما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 قالوا بلا قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر أسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد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 إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم مدخلا ضئيرا الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه وانها رمبصرا ان الله لذو النَّاسِ ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنت فكود كذلك يُفَكُّ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْعَدُونَ إِلَّا هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاةَ أَبْنَاءً وَصَوَرْكُمْ فَأَحْسَنَ صَوَرْكُمْ وَرَزَقْكُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ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 قُل انني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله لم يجاؤني اليقينات م ربي وامرت ان اسلم لرب العالمين هو خَلَقَكُم خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخاً لَمْ يَكُنْ مَن يَتَوَفَّى من قَبْلُ وَلِتَبْلُغَ أَجَلًا مُّسَمًّا وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّ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 Çalı, zlupana bellemekten, dengenin öbüründe, kısalar. Kısalar. Kısalar. Kısalar. Kısalar. Kısalar. Kısalar. Kısalar. Kısalar. Kısalar. Kısalar. Kısalar. Kısalar. Kısalar. Kısalar. تدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حقا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 ولكم فيها منافع ولتبلو عليها حاجة في صدوركم عليها ضع وعلى الفلك تحملون ويُريكم آياته فأي آيات الله تكرؤن أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ في كان عاقبه الذين من قبلهم كانوا اكثر منهم واشد قوه واثرا في الارض فما اونا عنهم ما كانوا يكسبون فلم هم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمن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 بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقومه يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا قر ومم دَائِنَكَ حِجَابٌ تَعْمَلُ إِنَّنَا عَامِلُونَ قُلْ إنما أنا بشر مثلكم ثاوِ فِرُ لَيلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هم كَافِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ Ol E ne kumle tek furun bildiği kalلَal evbafiyemeyi vete canun lehu En de وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ ثَلْجٍ فَنقَهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أربعة أيام سواء يا طرعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها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 وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ حِسَابٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِم لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون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 وَذَالِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَّتُنَّ بِرَبِّكُمْ أَرْضَكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَنَارُ مَثْوَالَهُنَّ وَإِنْ يَسْتَعْتَبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ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 fain istekburo falazil engde Rabbk ysubbun leh billeyil ve nihari vehüm la yasamun. Vmin ayatih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 إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَوْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعَدَّ مَجْنُونٌ عَرَبِيّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى شفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم ضقر وهو عليهم عمى اولئك ينادون من مكان بعيد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 من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد صدق الله العظيم